Copyright Goethe Falak München Wahhead Personas Al Ashschas Anna Anna اس و تو انا وانت انا وأنت نحن, الاثنان نحن الاثنان هو هو هو وهي هو وهي viñi abi kilahuma kilta huma kulluhuma virietis جيمنه عائله عائله مانا عائلتي عائلتي معنا جيمنه عائلتي هنا عائلتي هنا اس اسمو شيت انا, هنا أنا هنا Esi šeit Enta, hūna Enta, hūna Viņš ir šeit, un viņa ir šeit Hua, hūna, wāhiya, hūna Hua hūna, wāhiya, hūna Mēs esam šeit Nahnu, hūna يوس أسد شيء أنتم أنتن هنا أنتم هنا فيني فيس إر شيء كلكم كلكن هنا كلكم هنا